بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما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 وَخَالِقُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَرَازِقُهُمْ فَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا افضل ما جزى به نبيا عن امته ورضي الله عن اصحابه الطيبين وعمن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 من يهلة سلام وفهمان وعساله المثلثين من الكرام وبعد أن يتهينا من المخدر سرعني في تكثير وعلى آياتك ورسلسين وكما قلت في, في كان المفروض أن يهدأ في جالسين. في هذه السنة في ما بدعناه في العام الماضي في تفصيل في لكن وجدت أكذاب مذكرتها فيها وعظت من في الرجل دعتني أن تفصيل في بداية المدارة وثناء بفصيل سلام ربنا في هذه السنة كما ينفق لما سبق منذلة سلام الله جل وعلا هذه الوقفة سيبين فيها لا يخطط لسلام الله جل وعلا والتابعة من قبل شياطين في عتاة البشر في هذه الأيام لأمرات من قضاء على هذا الآن أخر في قلت في الموعرة <تصفيق> الله أن صحابة القرآن قد وعن الله عليه علم أن هذا القرآن منزل من عند الرحمن والعمل كذلك ونفقت فيه عند عقلاء دموء فوقفوا نحو هذا القرآن موصفا سبيدا رشيدا وهو النبو أفضله وعسف عليه تداوة وحفظا وفهما وعنى وما كانوا يطالفين اهو في شيء اللهم إلا فيما تهلدهم فيه وفوتهم في بعض الأحيان عن طريق البعث البتري والخطور الإنساني فهي تهلة نسانية يقع فيها بني آدم وكل بني آدم فارق لكن ما كان فيهم واحد يؤله عقله ويعارض ربه وما كان فيهم ولا يخطر ببالهم ان يبرر واحد المعاصي والكفر التي تقع في الحياه الجاهليه الجاهليه والشريعه الاسلاميه شريعه ربانيه ولا بد من الفصل بينهما وأما أن نصبغ الجاهليه بصبغه إسلامية وأن نرضي الشيطان ونرضي الرحمن فالله منا بريء في هذه الحالة فما أن له عقولهم وما برروا شيئا من المعاصي أو الكفر الذي يقع في الحياة هذا حق وهذا ضلال فماذا بعد الحق إلا ضلال؟ وفي هذه الأيام انعكست الموازين عندنا في هذا الزمان، فبررت المعاصي وانقي عليها الصفة الشرعية ونحية كلام الله جل وعلا من الحياة جملة وتفصيلا، وكفر الناس بكلام رب العالمين. وعكفوا على قوانين الذين غضب عليهم رب العالمين من يهود ونصارى وشيوعيه وإذا كان الأمر كذلك لا بد حقيقة من أن نقف وقفة مع هؤلاء لعلهم يسلمون إلى ربهم جل وعلا فيسعدون في الدنيا والآخرة وتسعد الأمم والبشرية وإذا لم يحصل هذا فلا أقل من أن نسلم من شرهم ومكرهم وكيدهم أسأل الله أن يحفظ أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من شر كله شر إنه على كل شيء قدير إخوة الكرام آخر ما ختمت به الموعظة السابقه ثلاث آيات من القرآن كنا نتدارسها في سورة المائده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون قلت اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات فمن حكم غير شريعه رب الارض والسماوات فهو كافر لأنه جحد الحق وسكر وهو ظالم لانه تجاوز الهدى إلى الردى وهو فاسق لانه خرج من الحق إلى الظلال ومن النور إلى الظلام فهو كافر ظالم فاسق اختلفت في العبارات لاختلاف معتبارات اخوتي الكرام وقلت إن حال الإنسان عندما ينحرف عن شريعه عن شريعة الإسلام ولا يقبل حكم الرحمن ويخالف حكم الرحمن له حالة حالة أولى يكون فيها كافرا ولا شك وهو مرتد مخلد في نار جهنم وهذه لها خمس صور بينتها في الموعظه السابقة الصورة الأولى أن يجحد أحقية كلام الله جل وعلا وشريعة الله جل وعلا فلا يراها أن أنها حقيقة ولا يرى أن أحكامها سليمة فمن جحد شيئا من ذلك فهو كاف. والحالة الثانية أن لا يجهد أحقية شريعة الله وكلام الله لكنه يرى أن بعض انظمه البشر خير من كلام الله ومن تشريع الله فلا شك في كثير والحالة الثالثة أن لا يجهد أحقية شريعة الله ولا يرى أن شريعة من الشرائع خير منها لكنه يرى أن بعض الشرائع الوضعية والقوانين الربية تساوي شريعة رب البرية فهو كافر. والحالة الرابعة ما جحد أحقية حكم الله ولا راى نظاما خيرا من شريعة الله ولا رأى قانونا يساوي أحكام الله لكنه قال إن هذه الشرائع الوضعية والقوانين الرذية هي دون شريعة الله وكلام الله أعلى منها وأصدق وأحق لكن يجوز الأخذ بها ويجوز الاحتكام إليها لأن الأوضاع تغيرت فنأخذ بهذه القوانين الوضعية في هذه العصور الزمنية فلا شك في كفره وخلوده في نار جهنم والحالة الخامسة أن يحد ويضاد شرع الله بقانون باطل يخترعه ويستريعه ففي هذه الأحوال الخمسة كافر ظالم فاسق مرتب عن دين الإسلام مخلد في أسفل دركات النيران وإن زعم انه زعم من أهل الإسلام فالذي يتبجح ويقول لأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ولا دخل لشريعة رب العالمين في شؤون المخلوقين إنما الشريعة هذه شعور خاص بين الإنسان وبين ربه وكما قال المغضوب عليه السعر زغلول الدين لله والوطن للجميع ولا دخل لإتخال دين الله في الوطن فهذه وطنية وهذه شريعة إسلامية فإذا أردت الشريعة الإسلامية فمكانها المسجد، وإذا أردت الحياة والقوانين والوطنية والأحكام فمجالها ومكانها البرلمان مجلس الشيطان الذي يشرع من الأنظمة ما لم يأذن به الرحمن فإذا من دعا إلى شيء من ذلك أو رأى سلامة شيء من ذلك في هذه الأحوال الخمسة فلا خلاف إخوة الكرام في كفره عند أهل الإسلام لا خلاف في ردته لا خلاف في تخليده في نار جهنم أما الحالة الثانية التي لا يحكم فيها بكفر من ترك حكم الله وخالف حكم الله فقلت هذه الحالة لها ثلاثة أحوال لكل حالة حكم يخصها إما أن يخالف حكم الله جل وعلا لأنه لا يعلم حكم الله لا يعلم حكم الله في المسألة فهو جاهل وبالتالي معذور يعلم فلا نرتب عليه أحكام الكفر إلا بعد اقامه الحجه والبينة عليه هذه الحالة الأولى وغالب ظني أنني ضربت بذلك مثالا وقررت الحالة الثانية أن يخالف حكم الله عن طريق التأويل عن طريق التأويل والذين يتأولون ويخالفون أحكام الحي القيوم لهم حالة حالة فيها ضالون مبتدعون زائرون كما قررت هذا سابقا كما هو حال أهل البدع والأهواء الذين خالفوا النصوص الشرعية في تأويل نصوص الصفات أو في غير ذلك من أمور الاعتقاد كالقوارج والجهمية والجبرية والمعتزلة والرافضة الذين لا يصلون إلى درجة الغلو فهؤلاء كلهم أهل بدعه وخالفوا النصوص الشرعية لكن لشبهة قامت عندهم فيحكم عليهم بالبدعة والضلال وقد يكون لواحد منهم عذر عند الله جل وعلا وهو أعلم بمن اتقى فقد يكون الذي دعاه إلى التأويل عذر عنده مقبول وإن كان مردودا في الحقيقة وما ظهر له الأمر فنقول هذا القول بدعة وأمر قائله مفوض إلى ربه جل وعلا والحالة الثانية من أحوال التأويل يرد الإنسان فيها حكما شرعيا ويخالف نصا جليا لتأويل شرعي يقوله ويأتي به، ففي هذه الحالة إذا كان هذا عنده أيضا مستند استند إليه يرد ذلك النص. وإن كان ذلك المستند لا يسلم له لكن عنده شبهة تمنعنا من تضليله فضلا عن تكفيره فنقول إنه متأول مجتهد معذور خطأه مغفور وله أجر عند العزيز الغفور وكنت ذكرت إخوة الكرام في مسجد المعموره مثالا على هذا كمخالفة إمام من أئمة الإسلام الكبار عليهم جميعا رحمه الله القسم والحلف بنبينا عليه الصلاه والسلام فاجاز الحلف والقسم به مع أن النصوص الشرعيه نهتنا أن نحلف بمخلوق ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم كما ثبت هذا في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاه والسلام كما وضحت هذا سابقا كما قلت فهذا الإمام الذي خالف هذا النص ورد هذا الحكم في الظاهر بناء على تأويل تأوله وهو أن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله هذا أحد شطري الشهادة وأحد ركنيها وأحد الشرطين لدخوله في الإسلام فكما أنه يجوز القسم بالشرط والشطر والركن الأول وهو لا إله إلا الله فيجوز أن نقسم بالله يجوز أن نقسم بالركن الثاني وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وغاية ما نقول نحو هذا القول إنه تأويل خاطئ وصاحبه معذور وسعيه فيما بذله مشكور وله أجر عند العزيز الغفور لكن لا يجوز الاقتداء به في هذه الحالة فالذين يتركون حكم الله لأجل التأويل لهم حالتان حالة فيها يضللون ويكون تأويلهم ضلال إذا كانوا من أهل الأهواء وحالة يعذرون ولهم أجر ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لأئمة المسلمين أجمعين هذا الأمر وهو الأمر الثاني الذي يخالف الإنسان فيه حكم الله عن طريق التأويل لو خالف حكما جليا ظاهرا واضحا بينا وحكم عليه بالكفر من أجله لكنه هو يرى أنه في هذه المخالفة يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وما يقصد محادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا مشاقته ولا معارضته كالأحوال الخمسة المتقدمة ولا يرى أنه خارج عن شريعته وإن كنا نحن نرى أن قوله في منتهى الضلال كما هو الحال في الرافضة وكما هو الحال في أهل البدع الغلاف الذين حكم عليهم بالكفر مع ذلك عندما يحكم عليهم بكفر من أجل التأويل مع ذلك نقول إن كفرهم دون دون كفر الكافرين الحقيقيين الذين يعلم كفرهم بالضروره عند المسلمين من يهود ونصارى وشيعين وأمر هؤلاء مفوض عند رب العالمين وكنت إخوة الكرام ذكرت هذا وأن هذا القول هو الذي قرره أئمة الإسلام عليهم رحمة الله فنقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له ونقل عن سائر علماء أهل السنة الكرام أنهم قالوا بهذا القول وارتبوه وقبلوه فالإمام الذهبي في سير أعلان النبلاء الجزء الخامس عشر في صفحه ثمان وثمانين في ترجمة الإمام ابي الحسن الأشعري عليه رحمة الله يقول يقول الذهبي رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابته رواها البيهقي ثم بعد أن ذكر الإثنان إلى الإمام الذهبي قال, قال الإمام الأشعري اشهد علي اني لا أكثر احدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف في العبارات قلت القائل الإمام الذهبي وبنحو هذا أدين وكذا كان شيخنا الإمام ابن تيميه في اواخر أيامه يقول أنا لا أكثر أحدا من الأمة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم وهذا الحديث اخوه الكرام حديث صحيح وكنت ذكرته في مسجد المعموره اخرجه الامام احمد والدارمي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث ثوبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وشاهد اخر من حديث ابي امامه رضي الله عنهم اجمعين ولقض الحديث كاملاً عن نبينا الأمين عليه الصلوات الله وسلامه استقيموا ولن تحفوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الهدوء إلا مؤمن وكنت إخوة الكرام قلت إن الإمام الذهبي أشار إلى مثل هذا في ترجمة أبضال مبين بشر المريث فختم ترجمته لأن من كثر من أجل بدعته لا نجعله كالكافر الحقيقي الاصلي فأبى الله أن يجعل من عرفه ووحده وإن عظم ضلاله وبدعته كمن, ألحد كمن الحده وجحده واعترب على رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجعل الله المبتدعين الذين كفروا أيضا ببدعتهم كالكافرين الحقيقيين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والإمام ابن سينية عليه رحمة الله الذي نقل الإمام الزهبي في ميز الإمام ابن سينية هذا عن الإمام ابن سينية الإمام ابن سينية ذكر هذا أيضاً في كتبه وهو موجود في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس والثلاثين في قطحة واحدة ومئتين وسئل رحمه الله عن الرجل يفضل اليهود والنصارى على الراطبة فأجاب الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن, وإن كان في المؤمن بذلك أي عليه الصلاة والسلام نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له لم يكن كافرا به ولو قدر أنه يكفر من أجل جدعته التي خالف فيها ما هو معلوم من الدين بالضرورة فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس والثلاثين في صفحة مئتين وواحدة اذا قد يكون متاولا فيحكم عليه بالبدعة والضلال أو هو معذور وأمره عند الله جل وعلا وبينت لكل واحد مثال والحالة الثانية أن يخالف حكم الله لأجل شهوته غلبته لا من أجل معارضة لشرع الله ولا جحود الله ولا جواز الخروج عن شريعة الله إنما نفسه غلبته فوقعت الزنا في شرب الخمر في غير ذلك دون استحلال ودون جواز مخالفة شريعة الله فهذه معصية ظاهرة شهوانية إن تاب منها فمغفور وإلا ترحمة الله أسلام إذا خمسة أحوال من ترك حكم الله فيها فهو كافر مرتب مخلد في النار وثلاثة أحوال يفصل الكلام في التارك بحكم الله إما أن يتركه جهلا فيعذر حتى تقام عليه الحجة وإما أن يتركه متاولا فإما أنه ضال وإما أنه معذور وإما أن يترك الحكم الشرعي من باب الشهوة النفسية التي غلبته وأوقعته في المحظور أو في مخالفة المأمور فهو عاصل وأمره إلى العزيز الرحيم أما الأحوال الخمسة المتقدمة كما كل فالذي يقع في واحدة منها فهو كافر ولذلك يقول الإله ابنكي عليه رحمات رب البرية يقول كل من يرى أنه يحكم بغير ما أنزل الله ويحكم ويتوخى العدل من غير أن يتبع في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر لأن جميع الأمم تدعي أنها تحكم بالعدل وقد يكون العدل ما راه شيوخهم وساداتهم وطواغيتهم فلا يكفي أنه يريد أنه يحكم بالعدل لا بد أن يكون هذا العدل متبعا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم فإذا قال أنا أحكم بالعدل وأريد المصلحة وهذا العدل لا يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر لأنه ما من قانون على وجه الأرض إلا ويدعي أنه يحكم بالعدل لكن العدل هو ما قرره عتاة البشر وسفهاؤهم فيرون ذلك الضلال عدلا فلا بد من كون ذلك العدل متبعا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم الكرام هذا حكم من لم يحكم بما انزل الرحمن في خمسة احوال يكون كافرا مرتدة وفي ثلاثة احوال اما انه يعذر واما انه متأول واما انه اعاصل غلبته شهرا وبذلك إخوة الكرام نعرف الشريعة على أي شيء تطلق كما قرر أئمتنا إن لفظ الشريعة يطلق على ثلاثة أمور ينبغي أن تكون واضحة عندنا تطلق على الشريعة المنزلة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه وهذه يحتج بها ومن عارضها وخالفها واستحل ترك شيء منها أو استحل تبديل شيء منها بشيء آخر فهو كان شريعة منزلة وهناك شريعة مؤولة وهي اجتهادات العلماء واستنباطهم اجتهادات العلماء واستنباطاتهم فهذه لا يلزم أحد باتباعها ولا يمنع أحد من اتباعها ولا يستدل بها إنما يستدل عليها فإن وافقت النص الشرعي فهي صحيحة مقبولة وإلا فنقول إنها راجحة وقد تكون مردودة في الخلافات التي وقعت في استنباطات أئمة الإسلام هذه أحكام شرعية ولا شك لكن ليس لها كقدافة النصوص الشرعية المنزلة هذه شريعه مؤوله مجتهد فيها يمكن أن يكون فيها صواب ويمكن أن يكون فيها خطا فلذلك لا بد من ان نستدل عليها لا لا بها فليس كلام أحد من خلق الله حجه في شريعه الله والشريعه الثالثه هي الشريعه المبدله وهي التي يطنطن فيها في هذه الايام بالشريعه الدولية وهي الشريعة الكفرية التي يحتكم إليها الناس في هذه الأيام إلا من رحم ربك شريعة منزلة يستدل بها نصوص شرعية شريعة مؤول اجتهادات العلماء واستنباطاتهم فيها خطأ وطواب وراجح ومرجوح ومقبول ومردود يستدل عليها لا بها وشريعة مبدله ضلال اما خالفت نصوص الشرعي واعتدت عليها وردتها وإما ظلمت العباد وأهانتهم وهذا ضلال وذاك ضلال والإمام ابن تيمية تعرض لهذا في مواطن عدة في مجموع الفتاوى وقرر هذا المصطلح وهو كلام ينبغي لطالب العلم أن يرجع, أن يرجع إليه وأن يعيه ذكره في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 68 ومئتين وذكره في مجموع الفتاوى في جزء 13 في قصح 8 في الأمراء وولاة الآل وحكاء ومشفقة الشيوخ وغير ذلك فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله عليه الصلوات الله والسلام وهذا كما قلت يجب اتباعه ويستدل به فهو حجة في والثاني الشرع المؤول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة فمن أخذ فيه ما يسوه باجتهاد فيه أقر عليه ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة وهذا كما قلت يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا أن يمنع عموم الناس منه والشرع الثالث شرع كما قلت مبدل وهو الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر إلى نزع إخوة الكرام إذا علمنا هذا وأن هذه هي أحوال من لا يحكم شريعة الرحمن وهذه هي أحكام من يخالف نصوص القرآن نعلم بعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ينطبق كما كنت وكما قررت ثبت في سنن أبي داود وذكر ابن وابن ماجه بسند صحيح عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضات ثلاثه القضات ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه وهذا لبيان جنس القضات واصنافهم لا لبيان نسبه متساويه ثلثان منهم في النار وثلث في الجنه لا لعله لا يكون واحد بالمئة من القضاة في الجنة وتسعة وتسعون يعلم مصيرهم الذي خلقه فليس هذا لبيان نسبة مئوية ثلث وثلثان انما لبيان حصر اوصاف في القضاة فمن فيه كذا فهو من اهل الجنة ومن فيه كذا فهو من اهل النار قاض علم الحق وقضى به هذا الذي في الجنة علم الحق وقضى بالسو في الجنه وقاض قضى على جهل فهو في النار أصاب أو اخطا وقاض علم الحق ولم يقض به الحق ولم يقض به جورا وظلما فهو في النار القاضيان اللذان في النار قد يكون دخولهما في النار على سبيل التخليد وقد يكون على سبيل التوقيف فهما كسائر العقاب في هذه الامه فمن عرف التفصيل الذي ذكرنا يلوح له هذا الأمر فمن عرف الحق ولم يحكم به من أجل شهوة غلبت أو رشوة اخذها أو محاباه لمدعى عليه فهو في هذه الحالة ماذا نقول عنه عاصم ظالم مسرف أمره مفوض الله، ومن عرف الحق ولم يقضي به إما جحدا له وإما لأن ما قضى به هو يرى أنه أحسن من حكم الله وإما يرى أن ما قضى به يساوي الحق الذي قضى به الله أو يرى أنه أنزل لكن يجوز الأخذ به أو يرى أن هذا الحكم مشروع من أجل مضادة حكم الله وهذا هو السداد والصواب والرشاد ففي هذه الأحوال الخمسة في النار على سبيل التخليد لا على سبيل التوقيف وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث ايضا في معجم الطبراني الكبير والاوسط ومسند ابي يعلى بسند رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد ناج واثنان في النار واحد ناج واثنان في النار قاض قضى بالهوى فهو في النار وقاب القضاء بغير علم فهو في النار وقاب القضاء بالحق فهو في الجنة والحديث إخوة الكرام كما قلت إسناده التقاد وبمعنى حديث مريضة بن خصيب رضي الله عنه المجمعين والمزور الحديث الثاني في مجمع الزواج الجزء الرابع فتح ثلاثة وستين إذا هذا حال من لم يحكم بشريعة الله. هذه الأحوال التي ذكرناها ينبغي أن نكون على علم بها في هذه الأيام لأننا نحن أمام مكر وكيد لهذا القرآن هذا المكر وهذا الكيد انقسم إلى ثلاثة قصة. قسم في هذه الأيام ينادي بإهمال القرآن جملة وتفصيلا ونبذي شريعة الله جل وعلا وراء الظهور لأنها لا تتمشى مع العصور وهؤلاء يدعون إلى إهمال شريعة وهؤلاء نحن سنهملهم ولن نناقشهم لأن كفرهم واضح بين فلا داعي أن ندخل معهم في مناقشات بعد أن بينا سفاهة وكفر من لم يحكم بما أنزل الله إنما هؤلاء يدعون هذه الدعوة شريعة الله جل وعلا ينبغي أن تنبذ وتطرح وكما يقول محمد حسين هيكل الذي كان وزيرا للتربيه والتعليم والمعارف في بلاد مصر وتخرج من فرنسا من جامعه السوربون بشهادة الحقوق وتوفي سنة, سنة تفث وثلاثمائة وألف يقول إن التقدم التكنولوجي في هذه الحياة جعل أقدس الكتب منزلة بمنزلة الأوراق الصفراء التي تحفظ في متحف التاريخ وهي القرآن قران إذن في متحف التاريخ لا وزن له ولا اعتبار ويقول في كتاب الفه في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام سماه حياة محمد ماك محمد عليه الصلاوات الله السلام لما لا تقول حياة رسول الله حياة نبي الله عليه الصلاوات الله السلام وذاك ضال فان عبقرية محمد لما لا تقول نبوة خير خلق الله لما لا تقول رسالة خاتم النبيين عليه الصلاوات الله السلام عبقرية وحياة محمد هكذا هو رجل عبقري فيلسوف من الفلاسفة ما كان ينزل عليه وحي أقواله كانت معتبرة في ذلك العصر واما في هذا العصر فلا تتمشى عبقري في ذاك الزمن وأما عبقري هذا الزمن هو جورج بوش عليه لعنة الله وعلى أمثاله عبقريه محمد هكذا يعبر عن خير خلق الله وعن نبينا عليه الصلاة والسلام عبقرية محمد وحياة محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض تدرون ماذا يقول يقول في هذا الكتاب إنه لا يثق بكتب الحديث إنما يثق بكتب المستشرقين لأن دراستهم قامت على التحقق والتحقيق والتمحيص وأما كتب الحديث ففيها ما هب ودب سبحان الله كتب الحديث الذي ألفها ائمتنا اتقى الخلق لربنا في خير عصور هذه الامه لا يثق بها من الصحيحين وغيرهما ولذلك هو لما جاء هو وغيره من هؤلاء الذين يدورون في هذا الفلك لاحاديث نزول عيسى على نبينا عليه الصلاه والسلام في آخر الزمان وقد بلغ 70 حديثا وهي متواتره عن نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا أخبار أحد ولا يوثق بها وهي شبه خرافه شبه خرافة أحاديث نزول المسيح لأن العمدة في تلخيص الحقائق الدينية إلى المستشرقين لا إلى المحدثين إذا هذا الإسلام يهمل ويطرح وهذا ينادي به كثيرون في هذه الأيام يقول محمد إحسان المحامي مخاطبا فرنسا لولاك ما عرف الإنسان قيمته لولاك ما أصبح الإنسان انسانا نحن ليس لنا قيمه ولا اعتبار هؤلاء تقدم معنا لهم نماذج كثر, كثر كطه حسين وغيره الذين دعوا كما قلنا الى التبيه التامه للغرب لناخذ الحضاره الغربيه بما فيها من حلوها ومرها خيرها وشرها حسنها وقبيحها حتى لو أشاروا إلينا بأكل غائطهم رطبه فتنفذ ذلك فهم اعلم بمصلحتنا منها فبعية المحضر وهذا يؤلفه في كتاب مستقبل الثقافة في مصر يذكر هذا في هذا الكتاب رجعتم إلى الجاهلية لكن ما عندكم شخصية جاهلية تنبع من صدوركم على الأقل إنما جاهلية مع تبعية لغيركم لما انحرفوا عن الأخذ بشريعة العليم الحكيم ابتلاهم الله بتقليد الملعونين بريطانيا وفرنسا نقلدها ولا يجوز أن نعترض على قبيح فيها شريعة الله الأخذ بها رجعية لا يتمشى العمل بها في هذه العصور الزمنيه هذه مضت وانقضت محمد عليه صلوات الله وسلام عبقري ورجل فذ وسياسي محنك لكن في عصره وأما في هذه العصور فجاء سياسيون آخرون لهم تشريع آخر هؤلاء الذين دعوا إلى إهمال الشريعة كما قلت تنبغي أن نهملهم لأن حكمهم معروف وسوءتهم مكشوفه لكل أحد فماذا بعد الحق إلا الصلاة لكن هناك دعوتان ماكرتان ملعونتان حقيقة قد تخفى على كثير من الناس في هذا الزمان وقد خفيتا على كثير من العلماء اشباه العلماء فضلا عن غيرهم من العامة والسذج والدهماء الطريقة الثانية وهي الأولى من الطريقتين فصل الدين عن السياسة فصل الدين عن الحياة فصل الدين عن الحكم فصل الحكم عن الدولة الدولة شيء له نظام يسنه ويشرعه شياطين من بني الإنسان والدين له قرآن هذا القرآن كلام الله ولا نجحد حق لكن هذا دين وعندنا سياسة وحياة ونظام وبرلمان في مجلس الشيوخ وفي مجلس الأمة وفي مجلس الشعب وفي غير ذلك هذه الدعوة راجت في هذه الأيام وهي فصل الدين عن الحياة. وصار يعبر بين العامة عن الشيخ بأنه رجل دين كالنصراني اللعين القسيس بأنه رجل دين أي كهنوتي هذا له تخصص في الكنيسة وطقوس يزاولها وهكذا رجل الدين في الإسلام أي رجل دين الفلاه عندنا رجل دين والمزارع عندنا رجل دين وسائق السيارة رجل دين أولا ننتمي إلى دين الله وإلى دين رب العالمين ما عندنا رجل دين بالمعنى الكهنوتي بصفه مختارة تشعوذ وتضلل الامه والناس باسم دين الله جل وعلا فصل الدين عن السياسة الدين حق لكن كما قال تدرون من الذي يقال له استاذ الجيل استاذ الجيل في هذا العصر المنحط الهزيل أحمد لطفي السيد الذي كان وزيرا للمعارف والتربية والتعليم كالعبد المتقدم محمد, محمد حسنين هيكل. وكان وزيرا للداخلية وللخارجية فترة وكان رئيسا لجريدة الجريدة يحررها ويكتب فيها زبانيته وأتباعه أحمد لطفي السيد يقول الدين شيء عظيم مقدس محله القلب تتركه في القلب لا داعي أن تدنسه في هذه الحياة في بيع وشراء وزواج وطلاق هذا شيء مقدس محله القلب ويقول في الجريدة التي كان يرأسها ويحررها. يقول لا يجوز أن ننظر إلى البريطانيين الإنجليز عليهم لعنات ربنا العزيز لا يجوز أن ننظر إليهم إلى أنهم أعداء سبحان الله ومتى صارت الصداقة بين الكفار والمؤمنين متى متى لا يجوز أن ننظر إليهم إلى أنهم أعداء يقول في جريدة الجريدة إنما الواجب علينا نحوهم أمر الأول أن نتعلم منهم وأن تتلمذ عليهم هذا الأمر الأول هذه أم راقية فاخذوا منها والأمر الثاني أن نتفاهم معهم بالحسنى لنصفي الخلافة بيننا وبينهم هذا متى يقوله في حال وجود الاستعمار البريطاني في بلاد مصر وهي تحت إشرافه مع ذلك هؤلاء ليسوا بأعداء هؤلاء أصدقاء أو فياء منهم ثم بعد ذلك لا داعي لمقاتلتهم والتشويش في هذه الحياة عندنا الدبلوماسية نفاوض لنصل إلى حقوقنا ولنزيل الخلافة فيما بيننا عن طريق السياسة عن طريق الشريعة الدولية عن طريق الدبلوماسية لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة الدين شيء معظم هذا في القلب ياك أن تخرجه من قلبك فيتدنس هذا شعورا بينك وبين ربك أي دين الإسلام كدين كدين النصارى دين الإسلام كدين النصارى محله في المعبد فلا دخل له في السوق ولا في فتنات الجيش ولا في المزارع ولا في المحاكم ولا ولا هذا بينك وبين ربك شيء مقدس أحمد لطفي السيد في سنة 82 وثمانين وثلاثمائة وألف ويقول أيضا مثل هذا القول كما قلت لكم سعد زغلول وكان أيضا وزيرا للمعارف والتربية والتعليم من قبل اللورد كرومر الذي هو نمساوي. وبعد ذلك منتدب بريطاني من قبل بريطانيا في بلاد مصر عين هذا العبد المخذول الخاسر الذي أفضى إلى قدم سعد زغلول وزيرا للتربية والتعليم يقول كلمته التي تتناقل الآن في المدارس وتكتب في لوحات الإعلانات الدين لله والوطن للجميع الدين لله والوطن للجميع فيه وفيه نصراني وفيه يهودي وفيه وثني وفيه بوذي وفيه مسلم وفيه سني وفيه بدعي وفيه من يعبد البقر وفيه من يعبد الفرج والذكر هؤلاء كلهم إخوة ينظمهم مجلس الشيوخ البرلمان الدين لله والوطن للجميع هذه دعوة ثانية سنناقشها ونناقش الدعوة التي تليها لأنه حقيقة كثير من الناس يقولونها. هذا وصل الأمر بالأستاذ الإمام الذي هو التلميذ أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد والتلميذ هو الأستاذ الإمام الذي طمط له بهذا اللقب محمد عبد يقول لعنة الله على ساس ويسوس وسياسة سياسة يسوس دعونا منها دعونا منها هذا الدين له شيء وسياسة يسوس سياسة دعونا منها وقد قال هذا بعض العتاة من قريب وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر في وسائل الإعلام لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين هذه دعوة هذه سنناقشها والدعوة الثانية ألعن من هذه وأخذها الدعوة الثانية التي هي ثانية في الترتيب وأولى الدعوتين اللتين سنناقشهما فصلت الدين عن الحياة الدين عن الحكم الدين عن الدولة ما لقيصر لقيصر وما لله لله ما للحاكم للحاكم وما لأحكم الحاكمين لأحكم الحاكمين سبحانه لا يشرك في حكم أحد كما تقدم معنا وكل بشر في هذه الحياة من أكبر مسؤول إلى أصغر فرد في الأمة هم تحت شريعة رب الأرض والسماوات ومنزمون بالأخذ بها في جميع شؤون حياتهم فيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم وبين بعضهم وفيما بينهم وبين خالقهم هذه شريعة الله التي نظمت جميع شؤون الحياه الطريقة الثانية وهي الثالثة في الترتيب هذه فيها فصل وفيها لعانه ومكر فصل الدين عن الحياة وقالوا لنا إن هذا الفصل شرعي سليم سديد مستقيم أي هذا الكفر هو الإسلام هذا الكفر هو الإسلام تعطيل أحكام الله في هذه الأيام إيمان كيف هذا؟ نحن نحقق المصلحة وإنما وجدت المصلحة فتم شرع الله فالمصلحه في هذه الأيام تقتضي وجود بنوك ربويه فإذا وجود البنوك الربويه هذه إذا مباحة في الشريعة الاسلاميه حلال ليس فيها كراهة ولا تحريم فصل لكن هنا فصلا ومكر. قيل لنا إن ذلك الفصل هو شرعي فالحياة الغوية التي قلنا في الأمر الأول لا دخل للدين فيها قلنا الآن الحياة الغوية دينية الحياة الغوية دينية فصل ومكر فصل ومكر يقول عبد الرباط أحمد السنهور الذي هلك سمس واحد وثمين وثلاثوئة وكان يشتغل في جمرة الإسكندرية ثم بعد ذلك أرسل إلى فرنسا أيضا إلى السوربون، وأتى بأعلى الشهادات في السياسة والقانون والاقتصاد وأكثر القوانين الوضعية اللعينة التي هي الآن في مصر وسوريا والعراق والكويت ولبنان والأردل من وضع هذا اللعين من وضع هذا اللعين عبد الرزاق أحمد الثنهور يأتينا إن شاء الله ذكر كلامه عند مناقشته في الفصل والمكر يقول خطت القوانين في هذه الأيام خطوة مباركة عندما دمجت فيها الشريعة فراعت القوانين الوضعية في هذه الأيام الشريعة الإسلامية وهذا يقول أعظم تطور حصل في القانون وهو أكبر فتح ونصر حصل في هذه الأيام وتم على يديه وله نظرية العقد هذا الإنسان المخذول والقوانين الوضعية التي استقاها من فرنسا جاء بعد ذلك ووضعها لهذه البلاد للعراق وسوريا ونصر والأردن والكويت ولبنان من وضع هذا عبد الرزاق أحمد السنهوري القوانين الكفرية شرعية والمصلحه الشرعية تقتضيها ولذلك يقول ينبغي أن نحكم الشريعة الإسلامية في غل القانون في غل القانون ويقول كثيرا من العتاف في هذه الأيام سنحكم بالشريعة ونحكمها ضمن القانون فالقانون اذا هو المهيمن على شريعة على شريعة المهيمن على عباده وكتابه مهيمن على ما سواه، إذن دعوة أولى اهمال القرآن دعوة ثانية فصل القرآن عن الحياة دعوة ثالثة الحياة الجاهلية التي نعيش فيها دل القرآن على شرعيتها فلا تقلقوا ولا داعي أن تقول نحن الآن في المسجد لله وفي الحياة للقوانين الوضعيه لا هذه القوانين الوضعية إطمئنه شرعية تمام لأن الحياة البشرية تقتضيها فنحن إذا نسير على حسب الشريعة الإسلامية وكنت ذكرت إخوة الكرام سابقا عن بعض العتاه خالد محمد خالد صاحب كتاب رجال حول الرسول عليه الصلوات والسلام ويناقش الشباب الملتزمين الطيبين فيقول لهم تقولون يوجد في هذه الحياة جاهلية أي جاهلية توجد في هذا الوقت أي جاهلية ثم يجيب هو على سؤاله يقول قد تقولون يوجد سفور للنساء وبنوض ربوية وشرب للخمر وتعطيل للحدود الشرعية أذي جاهلية أم لا بعد ماذا بعد هذه لماذا أنت الآن تعترف بهذا. قد تقولون يوجد هذا يقول وأنا أقول لكم إن هذه الأمور وإن خالفت النصوص الشرعية فقد وافقت وافقت روح الشرع روح الشر لأنه لا يمكن الحياة الان بلا اقتصاد بلا اقتصاد ولا بنود بلا ثوائد فنحن وإن عطلنا نصوصا جزئية فقد وافقنا روح الشريعة الإسلامية روح الشريعة الإسلامية المصلحة والمصلحة لا تقوم الآن إلا بتعطيل الهدود الشرعي والمصلحة لا تقوم الآن إلا ببنوك ردوية فهذه الحياة الردية شرعية أو شيطانية شرعية لا يجوز أن تقول إنها جاهلية. لأننا نحن بهذه المخالفات وافقنا روح الشر وافقنا روح الشر خالفنا نصوصا جزئية لكننا وافقنا روح الشر والروح أولى بالاعتبار من النصوص الجزئية فإلغاء نصوص جزئية أولى من إلغاء روح الشيعة الإسلامية التي هي المطلحة واينما وجدت المصلحة فتم شرع الله هؤلاء أعبدوا أخوالهم وسأناقشها إن شاء الله كلمة مكتبنة وجملة جملة لنظهر ضلال هؤلاء كما قلت حتى يسلموا أو تسلم الامه منهم على أقل تقدير إلا أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويحكموا شريعة الله بين عباده وإما أن تكون الأمة على بينة من أمرها لا تسير في ضلال وهي لا تدري أنها ضلال. أول طريق للتوبه وبداية التوبه أن تشعر بأنك مخطئ، أنك عاصي، أنك أنك متجاوز لحدود الله أن تمشي على ضلال وترى أنك على هدى كيف ستتوب وكيف تترجع للاستقامه وكيف ستفكر لتحسين شريعه الله في هذه الدعوة الأولى من هاتين الدعوتين والتي فيها فصل الدين وفصل الدين والتقسيط لفظ السياسة صارت في هذه الأيام من الألقاب مرعبة من الألقاب محظورة إذا ذكر الإنسان هذا لفظ هذا أعظم مما لو حمل لا حمل لا يعني يقال من أين آتوك به ثم يحاسب أما السياسة في السياسة ما نحنك في السياسة هذه السياسة لها قناة يتسلمون فيها وأما الأمة بعد ذلك تقاد كما تقاد البهائن فهل في دين الله سياسة أم لا ما معنى السياسة في لغة العرب يقال الإمام بن منغور في لسال العرب عند مادة جسار في بسان العرب في جسر هي القيام على الشيء بما القيام على الشيء من أجل إفلاحه من أجل رعايته يقال له سياسة إذا قمت باصلاح الشيء بتركيبه بوضعه في مكان يقال عنده سياسة عنده لذاقة عنده هذه السياسة هل قيام على الشيء بما يسلك؟ هل بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام لذلك؟ وهل الأنبياء كانوا يقومون بإصلاح الناس ويتوسونهم؟ إثناء صلى الله عليه وسلم ثبت من أهل الإسلام أحمد والصحيحين وسئل ابن ماجه عن أبي حازم الثلمت بن بنار. من أعينة التاجعين والعضرات رضي الله عنهم اجمعين قال جانت أباه ريرك رضي الله عنه خمسة فشريعته يحدث وإرارة النبي نبينا الأمين الله عليه وسلم والسلام فيقول والسلام والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأبياء فرعاهم برسل فتسلسل سؤونهم بسكمة عن طريق وحل الله الذي أنزله الله وعنده نبي سيار. كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلس نبي هلسه نبي وإنه لا نبي بعد فسأل النبي عليه القلاة سيقول وأنا تستكم بشريعة الله المباشرة ولكن بهذا لهذا المسلك فكان الانبياء قبلاتي لن تبعني لن نبي وانه لن نبي بعد وانه عليكم خلفاء سيكون عليكم خلفاء وسيكثرون خلفاء كثير قال يا رسول الله اللهم السلام فما تأمرنا قال سيد الاوس بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعهم أي أين بيعة في البداية فأرصله بالبيعة ولا تضيعه غيره وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح مسلم من الخليف إذا بيعة لخليفتين تقتل الآفرة منهما ولا يجوز أن يتحد أن يتعدد الحكام والخلفاء والأمراء على المسلمين يتعدد الحكام على المسلمين يتعدد الأزواج للجوزة